إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأت السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاف أحلام بل افتحوا تراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وعما وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاباً في رُكُم افلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت عالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى بَأْسَهُمْ مِنْهَا يَضْغُضُونَ لَا تَقْبِضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 على الباطل فيذمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستك يبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل ونهار لا يفترون أم تخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 يريدون وما ارسل ما من قبلك من رسول الا نوحي اليه ان ما اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منه اني اله من دونه ففالك نجيزه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء شيء حي، أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون.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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا التَّفَهُّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذائقةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا يصحبون بل ما تعمى هؤلاء وأبائهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أن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 خربل أتينا بها وكفابنا حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم 117. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون 118. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيداً أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدَبِّرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثاً إلَّا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَاتِنَا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 فعلت هذا بآلهة لا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم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 قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني ذردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبَ لَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِمَا أَفْلَحَ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُنُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَوَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَاذَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي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 فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ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 وتقطعوا أمرهم بينهم قلوا إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون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 يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من